جامل الناس وبتحك عادي وتكلم كأن فيش في قلبي وجع وبتقلم وبتعامل كأني سليم وعن وتامى وراضي بجرحي يمكن منه أتعلم ولو فتفضت عن الناس Fog meg ساعد دايماً وبتعامل آه وبعرف امتى خلي مشاعري تجامل بس الطب وقلي ما كن كده عشان ما يبنش حزني وقلبي متعاول اه احسن مشكي واضعف وابكر وابكر Oh, but sorry.